Altyazı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 حك دبد و ما ما ما عد عينا يا الا وشكرا التي لا وما وهبت لنا الدنيا وذللتها لنا فلا نلنا صخر وأخصبه فأدفدوا وأطلقتنا شكلا إلهي يا رب عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي إلا توسلا وشعلا لنعمك التي لا تحدد إلهي بعد ذنب جيتك راجيا استعانوا وتقصدوا واسألك الغفران رفقا بأرض عين دعوتك يا ربي لتوفير زلتي وما أكثر الزلات حين تعددو فما أنا معصوم ولا أنا قصيد تحديك يا من طوعه الأمس ذنوبي وإن كانت كثارا فأدمعي على توبتي عنها تنم وتشهد إلهي يا رب أن عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي إلا توسل وشكر لي التي لا تحدلو.